Աلâ <متحد> <متحد> <متحد> <ألا> يا سيدي درعا إلا وش الرعي تارى الفكر شاتتني ولا صابي من عرى على صاحب الحب السبب علتي ودوى يميضى ليش وانا ترى في شارع عز انا رايح جايت انا كاتبه نفسي وشكاو على الحاره الحاره احبها ومن حبها اهتبراعت له بعضايت براعت لك بالقلب والعقل يوافقها ويوافقها ولا عارف في خاف قهمه بعدنا شوي شعور انت بعدنا له والعاب بشراره بشراره لكنا الغضي حساس والحرص جاب قصاي وصار الخلاف وشفت النفس غراره بدا النفس يا سيدي الرايل انت وش الرايتر فيك شلتني ولا صاب مناره مناره على صاحب بالحبه سبب الليت ودواي بالي شهر وانا تردد على درر مراني بعد ما الزيان ابن السنه مرمى رماي الطعم في خيط انا ما أطلبين كل ليلة وهو وياي وهو لودو وهمك نونة الواسط محارا وكبرت معي وقبت والشوق قصر شاي وهو يا حسى فنطح الغارة, الغارة أنا دائم خطيك وياسمر على عجفي ويعتاب علي ترى هو يا ربى علي ترى